الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْفَى إِنَّ تَعْيَكُمْ لَشَتَّى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى طغى بالحق ناتسن وين ترهو لللي سترا وان من بخيل سترناه ذِرهُ لِلذِرَاء وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَمَى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلىها إلا الأشق الذي كذب وتولى وَسَيُجَنَّبُهُ الْذِي يُثِيمَ مَالَهُ وَيَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِّعْمَةٍ وجزا الى ابتغوا وجه الرب الان ولا يرضى